لقد أزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ بِبَأْسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 لا عبين لو أردنا أن نتخذ له ولتتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.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 فاعبدون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 إلىهم من دونه فذلك نجيزه جهنم فذلك نجيزه جهنم وكذلك نجيز الظالمين أو لم يع الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن متفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٌ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعَجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لن أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين.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 قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيدا ان بعد ان تولوا مدبرين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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافلاً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِمْ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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرض إذن نفشت فيه غنم القوم إذن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وان خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نارضا ورهبا ويدعون نارضا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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم ما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آله تما وردوها وكل فيها خالدون 126- وكل فيها خالدون 127- لهم فيها فِيهَا وهم فيها لا يسمعون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 يوم نطوي السماء كطيش جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.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 وَإِنَّ أَدِيرِي أَقَرِيبٌ أَأَبَعِيدٌ مَا تُعَدُّونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ أَدِيرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حَكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّ النَّرْوَحَ مَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ